موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا, ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في سجاجة للسجاجة كأنها كوكب دري يوقد, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضير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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمأل ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه